فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَغْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَ نَبِيهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وما يذكر إلا أولو الألباب